وسترينا بندورو وسترينا خيار بصل مسكافز وما, وما زي بو على الموزة شو وي على الموزة على ها ها اضحك اضحك خليك مبسوط ها ها ها ها, ها. بزي بزي. اه اه اه اه اه اضحك شو عم نحكي فيش احلى من الضحكي كل واحد بيطول عمره لما يسمعنا نضحكي ها ها ها لاصحابك انبسطوا فرجيهن دايما فرحك الدنيا كلها بسمي خليها عوجها كراسمي البسمي هي احنا لا اسمك ولا اسمي اسمعوا شو عم نحكي مش احلامين الضحكي كل واحد بيطول عمره لما يسمعنا الضحكي نضحك لما تخسر ما تهتم بالساعه مش احسن لك دايما حاول سامح وما تحكي كلام جارح بتحكي هي الحل يوم بكره او امبارح <تصفح> يلا يا اولاد لسه كلاتنا بدنا نضحك ونضحك بعيد يلا اضحكوا كمان كمان كمان كمان كمان Ha, ha, ha!